من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فدعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري